كبرنا وانقضت احلامنا بيدينا ندفن الحلم الجميل وكبرنا وانقضت احلامنا ليا ديلانا تفن الحلم الجميل قد مضت ذكرى وابقت عندنا طيفها المحزون يا بكيك العصيل طيفها المحزون يا بكيك العصيل كم بكينا تلك الذكرى اسا, أسا. قبل الرحيل <تصفيق> <تصفيق> كم بكينا تلكما ذكرى أسا ها يعيد الدمعما قبل الرحيل أيها القلب التأيد لا تشتكي إنما الدنيا سراب لا يطيل إنما الدنيا سراب لا يطيل وهجر الدنيا فذي عاداتها كم جريح من هواها وقتيل وهجر الدنيا فذي عاداتها كم جريح من هواها وقتيل لا تكن مثلي فإني مولع في سماء, في سماء وبناهر ونخيل فمضى العمر ولم أربح سوى بسمة تبدو وإن كنت العليل فمضى العمر ولم أربح سوى بسمة تبدو وإن كنت العليل ما تلتني الذكريات إنها خاطرات شتتت فكر الكليل خاطرات شتتت فكر الكليل وكبرنا وانقضات أحلامنا في يدينا ندفن الحلم الجميل وكمون وانقضات أحلامنا في يدينا ندفن الحلم الجمين قد مضت ذكرى وابقت عندنا طيفها المحزون يا بك كالأصيل طيفها المحزون يا بك كالأصيل طيفها المحزون يا بك كالأصيل طيفها المحزون يا بك كالأصيل